Thank、um. you. نحمده عشناتنا نحمده زوجتنا يا ا ي ل ذ ي ن امنوا ا ت ا الله حق تقاته ولا تهلكوا الا وانتم مؤمنون يا ل أ ح ايها الذين ب ة امنوا اتقوا الله ورسوله قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد ازداد قولا عظيما وبعد من اطلقكم كاب عده و ه و خ ي ر الامر ه ي مستثبتها وكل م ك ت ث ب ه بدعه وكل بدعه ض ل ا د ه وكل ضلاله في النار فقد اخرج أ ح م د رحمه الله في ب د ا وكذلك ا ل ت م ذ ي في ج ا م ع ك ا ل حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ن ه قال كنت ر د ي ح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا فلان انني تعلمت كلماتا ح ف ظ الله يا حر احفظ الله تجد التجاهات واذا استعنت فاستعن بالله ا واعلم ان الكلمه لو اجتمع على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد يترك الله ويتركه And that's what we're talking about. بل كان همهم أ ي ض ا ان ي ح ا ف ظ على ا ل خ ش و ر ب ي ه ا نحن نجد انفسنا في هذه ا ل أ ي ا م يحدث هذا لنا أ ح ي ا ن ا نسكن في ا ل ص ل ا ة و ن خ ل منها ولا ندري م ذ ا ف ر ق ن ا ما الذي ف ر ه ا ه في ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى او ف ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة ما الدعاء الذي دعوت كم مره ستقتل لرب سبحانه وتعالى ف أ ن ت ت ق و ل وتخرج من ا ل ص ل ا ة ولا تعقل منها شيئا إ ل ا من رحم الله وهذا لا نستثني منه أ ح د ا لا نستثني منه أ ح د ا لا بد أ ن يقع ب ع ط ن ا هذا ا ل أ م ر نخرج من ا ل ص ل ا ة ولا ندري كذلك لانك ي م د ن ي عليك أ ن تحافظ على ا ل ص ل ا ة صياما وسجودا و د ج و ع ا وكذلك خشوعا ولذلك يقول في أ ن ا ق المسلم بن يساره رحمه الله أ ن ه كان يقول ل أ ه ل ه إ ذ ا أ ر د ت م أ ن تتكلموا فتكلموا و أ ن ا أ ر س ل ف إ ن لا أ د ر ي بما ح و ل ه يعني لا يسمع ما يطول حوله من شده انشغاله بلات. فكيف ح ض ل ه الله تعالى لما شغل قلبه ب ا ل ب ل ا ه ق ا معتبر بن ابي سليمان صلى م ل م م ن يسار ذات يوم في المسجد و ا ل ه د م بناحيه من نواحي ا ل م س ن د حتى ا ن ه ى ل ا و ق ا ل عنه انه ش د بجباره ا ح ر ي ق وهو ي ق ل ي فما فزع حتى انتهى من صلاته وانطفا القعيد ولم يصبه شيئا لما حفظ الله تعالى في صلاته حفظه الله وهذا ع و ر ه بن الغبين رحمه الله و ت ص ت ه مشهوره لما د ف ت ا ل أ ك ل ه في رجليه و أ ر ا د و ا أ ن يقطعوها و أ ر ا د و ا أ ن ه ان يشرب قمرا قال ل ما قلت لاستعين على قضاء الله وعلى قدر الله ب ا ل م ع ص ي ة ولكن إ ذ ا دخلت في الصلاه فاقطعوا يديه وفعلا لما دخل ت الصلاه وقطعوا يده وما شعر بشيء لماذا ان كنف ا الغزو كان تحت العصر ت ا ج ت ا لله تعالى فهذا حافظ لله تعالى في صلاته في ر ب و ع ه وديونه وخشوعه كذلك ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس للمرء من صلاته إ ل ا ما عقب منها او لا يستنزه من ز و ج ه فبين صلى الله عليه وسلم ان هذا جزاء من ن م ى بين الناس وهذا جزاء من اغتاب المسلمين كما قال الله تعالى لا يغتب بعضكم بعضا وبين ان المغتاب جزاء فلا يتكلم فيه إ ل ا وهو غ ا ئ د كما أ ن هذا الجبان لا يستطيع أ ن ياكل لك ما فيه الا بعد موته, بعد موته فانه فاضت البيت الذي لا يحفظ لجانه لا يحفظه ل الله يحفظ, يحفظ, يحفظ كم من قتيل في المقابر بل اسمعوا إ ل ى هذا الحديث جعفر بن عذرا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح ا ل ت ر غ ي قال أ ت ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت له متغيرا تغيرا شديدا فقلت ما ذ ا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما دخل زوجي ما يدخلك زوج بذات ك ج د 本当にありがとうございます。 لما أ م ر ه الله أ ن ت ذ ك ر وقالت إ ن ي نظرت للرحمن خ و ب ا ف ل م نكلم اليوم انسيا لن ا ص ت و ل م أ ت ك ل م لما انتقلت لامر ربها بالسكوت وعدم ا ل ك ل ا م كانت التي براها الصبي الصحيح ب ر أ ه ا ونصراها على خ و ف ه ا وجلى أ م ر ه ا ولذلك قالوا ايضا إ ن ت س ع ة أ ح ش ا ر الحكمه في ا ل ص ن ت ولذلك قال ابن ت س ا ن ب ح م ه الله قال فالعاقل الذي يتدبر في نفسه أ ن أ ع ط ا ه الله ث م ا الملحده و أ ذ ن ي ه لكي يسمع اكثر مما تتكلم وقال إ ن العاقل إ ذ ا أراد أ ن ي ت كان ل ل م ب د أ يمضى الكلام القلب كان على فإن حقا تكلم والا إ ل و إ ن ا ل أ ح م ق قلبه على طرف اجيال ما ان ت أ ث ي ر ك ل م ة حتى ينشرها بين المسلمين وحتى يتكلم وحتى يكون ا ل أ م ر ف ك ه ه المجال الذي يتكلم بما لا ي ك ل د له حتى و إ ن كان صادقا و إ ن كان من أ ق س ط الناس هو أ ق ب ض ما يكون عند الله ل ي هذه ا ل ح ا ل ة كما قال خلط المسلمون قال سبحان الله اولئك أو الذين يحفظون في أ ع ر ا ض الناس لا يحفظون الله في الجنتهم قال أ ق ب ض ما يكونون أ ب غ ض ما يقلون عند الله أظهر ما ي ويتكلم و ن ه ينقل الكلام حقا ما كذب وما زاد وما نقل في هذا الكلام صادق في كلامه ولكنه يوقع بين ا ث ل ه م فهذا أ ب غ ض ما يكون عند الله عز وجل、معاه. الله بعد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم إ ل ا و ت ك ف ر أ ع ض ا ء الكتاب تقول له اتق الله فينا ف إ ن م ا نعلم بالذكر فاذا استقمت استقمنا وانع ويسع ويكنا يوفق بالقير ويوفق للنظر ل ل ش هذا ا الموت وكما قلنا كم من في قطره وكان مداته د عند ة من كم قطير قطره في ه سبب ل ن ا وهذا ا ل ع ذ ر ا ل ق س ي ر الذي أ ن ع م الله عز وجل كل به Grazie. ومع. وكما أ انا خ ل ن ا ف ت لغيرهما من اصحابه في الطريق ف ل ى الله عليه وسلم هذه رساله لاصحاب السيارات صدقا في هذه الايام هذه الايام التي بدا الحرب يصفد وبدا الامر يشتد على الناس نجد الكثير من الناس يصفون ينتظرون وسائل و ن ا وأن مننا ومعهم وليس فيها احد معنا ومع ذلك لم يكلف نفسه مره ان ل يقف ويلازم من يريد ان يذهب الى المكان الفلاني ان يركب معنا النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه كتب يقف وينيك ناقته لاصحابه حتى يركبوا وجزة. اذا كان أ ح د ن ا في حاجه أ خ ي ه كان الله في حاجه به أ م ا لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل ق د و ة و ا ل ك س و ة أ م ا ان لنا أ ن نتعلم من رسول صلت الله صلى الله عليه وسلم هذه الشهادات ثم انظر ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أ فلان إ ن ي أ ع ج ب ك أ و ل ا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام الصغير و أ ر ا د أ ن يعلمه هذه الكلمات ا ل ك ث ي ر ة وهذا درس لنا أ ي ض ا أ ل ا نبتعد عن حضارنا و أ ل ا نحرم شبذنا من ا ل ت ر ب ي ة الحسنه أ ر ا د النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يعلم عبد الله بن عبد ا ل غ هذه الكلمات و أ ن يشاركه فلو صاوره ح م د الله بن ع ب ا د ف ل م يكن تجاوز العاشره لصاوره النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي هذه الامه وهو قائد الجيوش وهو مرب هذه الامه لا يستنزف ان يضرب كابه ولا يستنزف ان يضرب ق ل ف ه غلاما ف غ ي ر ة و أ ن يشاركه الحوار فاحرص على هذا فاترف على أنه أ ن تشرك ابنك بالحوار و أ ن تعلمه و هذه الشجاعه بعض ا ل أ و ل ا د إ ل ى ا ل آ ن يبلغ ومع ذلك لا يجب أ ن يتحدث م ع ه إ ذ ا أ ر ا د شيئا لا ب ن ي ل ب ه منهم ن ه اريد مالا من هذه اريد كذلك لماذا لانك ما ان تنساه ذ ا الحوار و ه ذ ه ا ل م ش ا ر ك ة ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ا ل ن عمر قال إ ن من الشجر ش ج ر ة مثل المسجد ؤ م ن ان من الشجر ش ج ر ة لا يسقط ورطها مثل المسجد فحدثوني ما هي قال ابن عمر فوقع و في ن ف ي انها ا ل ن ق ل ة ل أ ن المؤمن او المسلم نفعه عظيم لا ينقطع وكذلك ا ل ن ق ل ة لا تكاد تجد شيئا فيها إ ل ا وفيه ف ل ا ووقع في نفسي أ ن ه ا ا ل ن ق ل ة ف ا س ت ح ي ي ه أ ن أ ت ك ل م وقلت أ ظ ه ر ا ل ق ض ل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن ه ا ا ل ن ق ل ة قال فحدثت أ ب ي بما وقع في نفسي أ ي عمر قال فقال لي لئن كنت قلتها لكان هذا احب اليك كذا وكذا لعل النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يدعو لك وحتى يعلمه هذا ا ل أ م ر ا ل إ ج ا بيت ا ل م ش ا ر ك ة والحوار فكان هذا ه ذ ت ه النبي صلى الله عليه وسلم في ت ر ب ي ة الصغار فقال له يا غلام اني أ ع ل م ك كلمات و م ن قال ق ط ب ا ولا دروسا لماذا حتى يحفظ هذا الغلام و والله ستعجب من هذا الغلام الذي لا يتجاوز ا ل ع ا ش ر ة ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم و ع ل م أ ن ا ل أ م ة لو اجتمعت على أ ن يدفعوك بشيء واعلم ان الامه ما استمعت على ان يبلغك بشيء اي امه هذه التي يعقلها هذا الغلام الذي ان يبلغ ا ل ع ج ر عنها انما علم النبي صلى الله عليه وسلم أ ر ان, أن التوفيق وان هذه الامور ينبغي ان تغرس منذ, منذ الصغر من اراد ان يربي ولده فليحرص على توفيته منذ الصغر حتى تكون هذه الامور في قلبك قال احفظ الله ي في القبور في صلاتك احفظ الله في لسانك حتى في هذا ا ل ق و ر قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلانا فانه بات طاهرا هو ليس ا ذلك ان تحفظ الله في و ض و ئ أ ان تتوضع قبل ان تنام اذا استيقظت جعلك ا الملك وقال اللهم نقف لفلان في عقلك فلانا فانه بات طاهرا ت احفظ قلبك من الغش ومن الحسن ومن الشرك ر ومن ا ل وابلا ق ل د ك بمحبه المسلمين وابلا ق ل د ك بتوحيد الله عز وجل وابلا ق ل د ك بما يرضي الله عز وجل هذا كله يطول في هذا ا ل أ م ر احفظ الله ي ح ف ظ من حب حفظ الله عز وجل في أ و ا م ر ه وفي نواهيه ح ف ظ الله عز وجل سائر ت ه ل ه حتى يلقاه م ب ح ا ن ه و ع ا ل ى اللهم اخرجنا من ا ب ل ا د اللهم اخرجنا من البلاد واسرافنا بامرنا وسبح اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ا ر ل ن ا إ ل ى دينك مره جميلا اللهم فتح إلى الله يدينا اليك اخذ الكرام عليك اللهم ول ي أ م و ر ن ا